الله أكبر الله أكبر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أدعمت عليهم غير المغضوب عليهم إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالا وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله الله يا الله لمن حميد ربنا اللهم أكبر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح الله عليم حميد و ربنا الرحمة الله السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن لاقي مصير الذين أنعمت عليهم أيرى المغضوب عليهم ولم يعلم فلله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم لم يكن له كهوا أحد الله أكبر, أكبر سيعة الله لمن حميد ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت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 ومتعنا اللهم بأسناعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا ومصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار نصيرا علي الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف كثيرا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم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 اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا اللهم إنا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 وحب المساكين واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اكتبنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت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 اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها اللهم يا غفور اغفر لنا ويا رحيم ارحمنا ويا عزيز اعزنا ويا لطيف لطف بنا اللهم حقق لنا جميع ما تضمنته اسماءك الحسنى وصفاتك العلى من خير الدنيا والاخره اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا ومناة أمورنا وأيض بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك وأعز به أولياءك واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين وأصبغ عليه رباس الصحة والعافية واجزه خيرا على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفق قادة المسلمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم وحد صفهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وافقهم فيه خير أوطانهم وشعوبهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولأوليائك ناصرين اللهم اكتب لاجتماعهم التوفيق والنجاح اللهم اكتب لاجتماعهم في رحاب بيتك العتيق وفي هذه الليالي المباركة التوفيق والنجاح والعز والنصر والخير والصلاح والفلاح لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقهم للرأي السديد والقرار الرشيد يا ذا الجلال والإكرام اللهم احقن بهم المسلمين في كل مكان وأصلح بهم أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة اللهم ارجقهم الاجتماع على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا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 صرف قلوبنا الى طاعتك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ويا حي ويا قيوم يا حي ويا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي فما أن عليك أنت كما أذنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على صاحب المقام المحمود والحوض المغرود واللواء المعقود وعلى آله وصحبه والتابعين جميعهم بإحسان إلى اليوم الموعود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 تقليل برنامج على فكرة مع ماجد ايوب لعلكم استفدتم وشكرا لكم لك في رسول الله فاتتك الحلقة؟ لا بس ادخل على قناتنا على اليوتيوب وتابع كل ما فاتك من برامج فواصل بروموهات ومسابقات وتمتع بالبث المباشر اينما كنت الرسالة على اليوتيوب لن يفوتك شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا من اهم اشكال الحفاظ على الكرامه